صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس عاش صلاح الدين الأيوبي مهموما بخلاص بيت المقدس من ايدي الصليبين حتى تملكه الحزن وعزفت نفسه عن الطعام ولما حاول بعض أصحابه التسرية عنه قال قولته المشهورة كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بأيدي الصليب تراب القدس نهواه فكيف اليوم ننساه صلاح الدين حرره قديما حين ناداه تراه القدس نواه فكيف اليوم ننساه صلاح الدين حرره قديما حين ناداه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 صلاح الدين ذكراك تذكرنا بأمجادي فحين القدس ناداك ملأت بجندك الوادي صلاح الدين تذكرنا فحين القدس ملأت بجندك الوادي صفوف أمتنا وعد بمجد اجدادي جمعت صفوف امتنا وعدت بمجد اجدادي آه. صليبيون قد كانوا لهم في الشام سلطان صليبيون قد كانوا لهم في الشام سلطان وقد ظلوا به دهرا لهم في الظلم أعوان أزال صلاح شوكتهم فلم يبقى لهم شأنه أزال صلاح شوكتهم فلم يبق لهم شأن لما جاءوا وبالخسران قد باء وعاد القدس تملأه من الإسلام أضواء فإن الظلم هدام وإن العدل بناء فإن الظلم هدام وإن العدل بناء فإن الظلم هدام وَإِنَّ الْعَدْلَ بَنَاؤُهُ فَإِنَّ الظُّلْمَ هَدَّامُهُ وَإِنَّ الْعَدْلَ بَنَاؤُهُ من ننساه صلاح الدين حرره قديما حين ناداه تراب القدس نواه فكيف اليوم ننساه صلاح الدين حرره قديما حيننا